وما هو على الغيب بظنٍ وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أي يستقيم وما تشاءون إلا أشاء يشاء الله رب العالمين.